وَيَسِّرْ لَكَ لِلْيُسْرَى فَلَكِنْ إِذَا فَعَتْ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 فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبذوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن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 وليال عشر هو الشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر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 Bismillahi rrahmani rrahim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 وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسوبة لا مقربة أو مسكيناً لا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدًا بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 فإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم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 ووضعنا عنك وزرك الذي امطى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر فاذا فرغت فانصب الى ربك فراب بسم الله الرحمن الرحيم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 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم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 على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم يكن هلنا نشفع بالنصيعه ناصيه كاذبه خاطئه خل يدع نادي سندع الزبانيه كلا لا تطعه السجد وقت قريب بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر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 لم ي يكون الَّ كغروا م من أهل الكتاب والمشرركينَ مفينَ حتى تأتهم البين وصُولُ من الله يثصُح غ مطهر.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 م <تصفيق> خش بسم الله ي الرحيم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 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمبيرات صبحا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 فدهم بهم يوم عيد اللخبي بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فطلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما كما هي هناغ حامية بسم الله الرحمن الرحيم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 والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم كل همزة اللمزة مزة. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقادة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمدهم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 بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويلوا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراغون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اعبدون ولا اعبد مع ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا اعبدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الى جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بلهب وتبد ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا اللههُ الصَّمدَلَ يَلِدَ وَلَ يولدَ وَلَْ ي يكُهُ كفُ وَ حَدَ بِسمِ الله يِ الرَّحمَانِ